وَيُلِلُّ الْمُقْصَفِ فِينَا الَّذِينَ إِذَا سَأَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَكْذِبُونَ الَّذِينَ إِذَا Yo, Yo ma'am. كتاب مرفوع ويل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمطجون ثم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كلا Amen. هُوَ من رحيق عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ مَا Money there. الذين أجرا كانوا من الذين آمنوا يضعفون وإذا مضرور وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكير وإذا وما أرسلوا عليهم آفظين فاليوم من لنا آف على الأرائح يرون فلنسوا من